وَمَنْ يُسْلِمْ وَمَنْ يَغُ إِلَى اللَّهِ وَالَّذِي رَضُوا جِنًا فَقالَ تَمْتَكِلُ السُّقُ wang i na ma yu ya وَجْهَهُ إِلَٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَجْهَهُ وإِلَٰهُ اللَّهِ آخِرُ وَأَوَّلُ وَظَهَرَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَمَن كفر فلا One was و اي والله يا حي يا ان الله غانم بذات قومهم في وغم ولئن سأرسل من خلق ثم أضيئ. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سلام. الله ما في إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ وَغَفُورٌ عَمِيدٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِاللَّهِ ما في الْأَرْضِ